قُل لَّبَلَّ شَوَّلَتْ لَكُم أَنفُسُكُم أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَى مَا تَصِفُونَ وَجَاءَ السَّيَّارَةُ فَأَرْسَلُوا وَلَدَهُمْ فَأَدْلَى ذَلِكَ وَهُوَ قَال: يا بُشْرَىٰ يَا هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين وقال الذي اشتريه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وقال